بسم الله الرحمن الرحيم الا تكاثر حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن عيد.